بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تقول إليهم بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاء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 بالمواد وأنا أعلم بما خفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ظل سواء قفوك يكون لكم أعداء أو يبثوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لتكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا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 إنا براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العذاب والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 إنما ينهككم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَن يَتَوَلَّوْهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامن هن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصا الكوافير ويسألوا ما فقت وليسألوا ما فقوا، لاركم حكم الله.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 اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقه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 وغفر لهن الله إن الله غفور رحيم